ومثل الذين ينفقون اموالهم مبذرا امضات الله وتثبيتا من انفسهم كمثل جنة بربوة اصابها وابل فاتت اجر لها ضعفين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 وَأَصَابَ غُرِكِ بَر وَ لَهُ ذُجَةُ ضُوعَفَاءُ فَأَصَابَهَا إِعصَار فِيهِ نارُم فَحََقَت كَذَلِكَ يُبَيّن اللههُ لَكُمآياتاتِ لَ عَكُم تَتَفَكَّرون